الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه حلقة تصحيح التلاوة قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى صورة البلد ونبدأ اليوم بامر الله عز وجل نقرأ في صورة الفجر نقرأ إن شاء الله الاخوه يخطروا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله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 ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى كيف فعل ربك بعده؟ هرم ذات العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي أوتاد وفرعون ذل أوتاد وفرعون ذل أوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد نأخذ لحد 14 إن شاء الله نرضى ونكمله في الغد طيب هنا أخواني في الله ننتبه بقى لأي هذه الآيات المباركة يقول ربنا تبارك وتعالى والفجر. يبقى في حكمين في هذه, في, حكمين في, هذه في هذه الكلمه كلمه, كلمة الفجر فيها حكمين. في حكمين في حكم, في حكم قلقله في حكم وحكم تفخيم الراء ماشي يبقى لما نيجي نقرا نقول والفجر. والفجر لا ما, ما والفجر والفاجر قليش. الجيم. الجيم. حروف القلقلة قط بجد اللي مش عايز يعرف مش عايز الحروف مش عايز يتعلم حكمة التجويد. التجويد يأخذ بالتلقي يأخذ من الشيخ, الشيخ. يسمع, يسمع زي الشيخ ما بيقرأ ويقرأ زي, يقرأ ويقرأ زي حتى يقرأ القرآن كما قرأ النبي محمد صلى الله يبقى نقول ايش والفاجر فاجر. فاجر. احسن طيب عايزين نقف على اي حرف نعرف مخرج الحرف يعني مثلا الراء ديت عايزين نقفوا عليها عايز تعرف الحرف بينطق بتعرف تنطقه ازاي الراء مثلا ايها نحبته في الله يعني عايزين نقول ايه حط الراء وبعدها الف او حط الالف وبعدها را يبقى نقول ار صح ار طيب عايز بعده الف نقول ايش را را نقول ايش ار او ايش را ماشي ايها نحبته في الله يبقى نقول هنا ايش والفجر ما ينفعش اقول والفجر خطأ والفجر يبقى الراء هنا ايش مفخمه الراء هنا ايه تفخم نقول والفجر يبقى عندنا حكمين هنا الجيم نقلقل الجيم والقلقله يعني اللي مش عارف الاحكام ديت كأنك عديت على الحرف وضربته كده يبقى أنا بعدي على الجيم كده ايه كاني ضربتها ضربه نقول ايش والفجر ماشي ماشي والفجر وليال عشر وليال عشر وليال عشر. عشر ينفع نقول ايش وليال عشر ينفع ما ينفعش, ينفعش. ينفعش. هنا الحكم إيه بقى يا إخواني؟, اخواني هنا تنوين أتى بعده وحرف العين والعين من حروف الاظهار يبقى التنوين لازم نظهر الحرف اللي بعده وليال عشر وليال العشر واضحه كده واضحه كده جاينا في حكم واحد اللي هو الابقاء والشفع والوتر والشفع والوتر هنا حكم واحد اللي هو ايش همس الت والايش والوتر يبقى نهمس ايش الت ات ات من حروف الهمس فحثه شخص سكت هي دي حروف الهمس ولي... والليل إِذَا يسر وَالَّيْلِ إذا, إِذَا يَسَرُّ يبقى الرأي الأخيرا برضو حكمها إيه؟ مفخمة, إيه مفخمة ولا مرققة مفخمة مرققة ليه ترققة ليه ما قبلها إيش قبلها إيش قبلها إيش ساكن واللي قبله مفتوح يبقى تفخم ما قبلها مكسور يبقى لا ترقق أبداً طيب هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر؟ يبقى الحروف كلها هنا إيه مفخم ترقيق ترقيق ترقيق معاد القاف قسم الذي يبقى نطقها ازاي قسم الذي حجر هنا ادغام بغير غن قسم قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ماشي يا اخواني هل في ذلك قسم الذي حجر, حجر، يبقى حجر هنا ايش الجيم هنا من حروف ايش, إيش. من حروف القلقلة يا حبيبي على ايه قلنا قلنا بلقن... حروف القلقلة ايش قطب جد قطب جد قطب جد ماشي. ماشي ماشي طيب طيب ألم تر كيف فعل ربك بعاد يبقى الدال هنا في عاد عاد ايه من حروف إيش القلقل؟ إرم ذات العماد. العماد التي أحسن, أحسن. الدال الدالبر عند لما نقف على الدال بجيتوا فخم كذا ترقق قلقل قلقلة إيش محمد صح صح, صح, صح. طيب التي لم يخلق, يخلق مثلها في البلاد. البلاد عندنا هنا حرفين من حروف القلقلة القلقل. إيه هم, إيه هم. يخلق, يخلق وداد وثمود وده الذين جابوا الصخر بالواد يبقى الدال هنا بس وفرعون ذو الأوتاد, الاوتاد وفرعون هنا الراء مفخمه ولا مرققه مرققه ليه؟, ليه, ليه, ليه لأنها قبلها مكسور, مكسور, جزاك, مكسور جزاك الله خيرا الذين طغوا في البلاد يبقى الدال هنا ايه الخلقد فاكثروا فيها الفساد, الفساد. ماشي تبقى نطلع لساننا في الثاء ما ينفعش نقول فاكثروا فيها الفتاء الفساد صح, صح؟ ينفع صح؟ نقول ايش في ثلاث حروف نطلع لساننا فيهم في اللسان فيه. يخرج إيه بره اي هم الذال والثاء والضاء اذ اذ لازم لسان يبقى باين بره ما تقوليش اذ ولسانك جوه ما ينفعش ما ماشي ماشي ما تقولليش ما اس الزنك جوه بقى ازاي ما تقولليش اس واك و... هي اس وليست اس هتبقى سي يبقى انت غيرت أتبقى حرف, أتبقى أتبقى حرف من كتاب الله عز وجل ان, إن فاكثروا فأكثر فيها, فيها الفساد وصلنا احنا كده صح كده ولا أنا غلطان طيب, طيب. فصب, فصب عليهم ربك صوت عذاب الباء هنا إيش حروف القلقل ان ربك لبالمرصاد <تصفيق> هنا في حكم فينا ثلاث احكام ايه هم الثلاث احكام الباء فين ان النون هنا مشدده حل لبالمرصاد الراء هنا ايش مفخم والدال ايش الدال من حروف القلقان ونكتفي بهذا ونكمل غدا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه